ولا تطع كل حل في مهين هماز مشائين بنميم من ناعل الخير معتبا أفيم عتل بعد ذلك زني.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 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين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 فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بَلْ نَحْنُ مَشْرُومُونَ قَالَ أَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَيُّ بَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاضِبُونَ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 سلهم أيهم لذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون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 إذ مادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين